لآن موسوعه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ك ي الاسلاميه د ي ي ن وإياك ت ي اهدنا ر ل م المرضوب عليهم ولا م ح ك الكتاب م من أم ا ت و أ خ ر ت ش ا ب ه ا ت ف أ م ا ا ل ذ ي ن في ق ل و ب ه م زير فيتبعون م ا تشابه منه ابتغاء ا منه ل ف ت ن ة ا ت ا ا ل ا م ي ه كل م ن عند ربنا و م ا إلا كل الألباب ربنا لا يذكر كل تزغ ق ل و ب ب ن ا ع د إذ ه ا وهب ل ن ا ب ل ن إنك ك رحمة أنت ا ل و ه ا ربنا ب إنك ج م ع الاسلاميه ن 「そして私たち ا このように」 Thank you.